يَسستَضعِفُ طفَةَم مِهُم يُذَنِّبح أَبنم وَستَحين سهُم إِهُ كانَ مِنَ المُكْسدينين وَنُريد أن م على الذي نَستعفُ فِي الأرضِ وَلاجعَلَهُم أََّ تَنَجعَهُ الوارِثين. وَنُمَكنَ لَهُم فِي الأأَمْ وَنُرِيَ فِي الرعونَ وَهَا مَانَ وَجُودَهُماَا مِنْهُم مَا كانَوا يَحدَون وَأَوحَينَ إِلَ أُِّ مُسَاد أَوغِرِي فَإِذاَا خِفِْ عَلَْهِ فَقهِ فِي اليَِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحزَنِي إِ رَُّ إلَيكِ وَجَعلُ مِنمُرسَدين فَلْلتَقَطَهُ آالُ فِي الرَّعونَ لِيَكُونَ لَهُم عَدَُ وَحَزَنَا إِ فِي الرَعوونَ وَهَا مَانَ وَجُلودَهُ مَا كانَُوا خَطين وَقَالَةِ مرَةُ فِي الرعونَ لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أون اتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا ربطنا على قلبها لولا لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت أل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون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 فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون غهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه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 فخرج منها صائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما ترجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه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 تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءت وحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما وصلى عليه القصص قال لا تخف قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت احداهما يا ابتي استاجره ان خير من استاجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشر فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما النجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعه المباركه من الشجره اي يا موسى انني انا الله انني انا الله رب العالمين وان القي عصاك فلما رَآهَا تهتزك أنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وضم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال ربي إني قَتَلْتُ منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُون قَالَ سَنَشُدُّ عُقْدَةَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمُ الْغَالِبُونَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا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 لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري فاوقد لي يا هامان على الطير فاجعله صرحا عل لي اطلع الى إله موسى لعل لي اطلع الى إله موسى و اَمِنَّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَبِأَىِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً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 بَصَائِرَ النَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّنَا شَقَقْنَا قُرُونًا فَتَجَاوَزَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ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 قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا نتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل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 إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أَلَا إِنَّهُمْ يَأْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَجْرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهدين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ولكن اللهم اهد من يشاء وهو اعلم بالمهتدين وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا او لم نمكن لهم حرمنا امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدننا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 وزينتها وما عند الله خير وأبقى فلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديه قُلْ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أغوينا أغوينا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 بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله, ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوه بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين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 قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم وَلَيَكُونَنَّ فَوْزُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَن آمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ زرونه من دون الله وما كان من المنتصرين واصبح الذين تمنوا مكانه باللمسقولون يقولون, يقولون ويكن الله يكتب رزق لمن يشاء من عبادي ويقدر لولا ثف بنا لا يفلح الكافرون تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين من جاب الحسنه فله خير منها ومن بالسيئه <سؤال> فلا يجزى الذين يعملون السيئات الا ما كانوا يعملون ان الذي فرض عليك القران لرانك الى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 من المشركين ولا تدع مع الله اله اخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم والى ترجع